صلاة القيام عذابكم الله الله أكبر, الله, أكبر الله أكبر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 فَلَا تَجَاعَلُونَ اللَّهِ أَنْدَادًا وَأَتُمْ تَعْلَمُونَ وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأَتُوا بِسُورَةٍ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِمْثَلِهِ وَدَعُو شُهَدَاءَكُمْ مِن دُونِ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسمائها هؤلاء إن صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم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 وإذ وعدنا موسى أربعين ليلةً ثم تخطو العجل من بعده وَأَلَّتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَإِذْ أَتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَلْفُ سَكْنُمْ بِاتْتِخَاذِكُمْ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَتُوبُوا إلَى بَارِئِكُمْ فَقُتِلُ أَلْفُ سَكْنُمْ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ وَإِنَّ دَبَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إِنَّهُ هُوَ التَّوَابُ الرَّحِيمُ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 وَضَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الرِّمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا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 ان الذين امنوا والذين هادوا وناصروا والصابري لمن امن بالله من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ولقد علمتُ الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسين فجعلناها نكلا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُ بَقَرَةً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 قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كانوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادرأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون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 وَمَضَّلَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّ مَا تَعْمَلُونَ أَفَتَقُمَ عُلَيْهِ أَمْ يُؤْمِنُ لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ تُمَّ يُحَذِّفُنَّهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ أَهُمْ يَعْلَمُونَ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 بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والنذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون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 يريدون واذا اخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماء ولا تخرجون انفسكم من دياركم ثم اقررتم ثم اقررتم وانتم تشهدون ثم انتم هؤلاء تقتلون تخرجون فريقاً منكم من ديارهم وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإي أتكم أسرار تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم فتؤمنون ببعض الكتاب وتكررون ببعض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 ورسله وجبريل وميكال وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فريق منهم، بل أكثرهم لا يؤمنون، ولما جاءهم رسول من عيان الله مصدق لما معهم نبذ فريق نبذ فريق من الذين أُوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم. وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون، واتبعوا ما تتلشى الشياطين على ملك سليمان، وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر، يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين بباب لها عروت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 والله ذو الفضل العظيم ما نسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها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 وَاتَّقُوا يَوْمَ الَّذِي لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلُ وَلَا تَفَعَلُهَا شَفَاعَتُهُ وَلَا هُمْ يُنْصَرُونَ وَإِذِ بَتَلَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَةٍ فَأَتَمَهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلْمَنَاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِهِ قال لا ينال عهد الظالمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أما طهر بيتي للطائفين للطائفين والعاكفين والركع السجود وإذ قال إبراهيم رب جعل هذا بلدا آمنا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن من آمن, من آمن منه بالله واليوم الآخر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 كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كنوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل من لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قلوا آمنا بالله وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي موسى وعيسى وما أُوتِي أنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاء فسيكفيكهم الله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون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 أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعل القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبائه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله يضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تخلب وجهك في السماء فلنولي أنك قبلة ترضاها فولي واجهك شطر المسجد الحرام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 الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكون من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرا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 لألا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليؤتهم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم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 ولنبلوا عنكهم بشيء من الخوف والجوع ونقصهم من الأموال ونقصهم من الأموال والأمفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنها لله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 أئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ الْلَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبِيَنُوا فَأُولَئِكَ أَتُوبُ عَلَيْهِمْ وَأَنَا التَّوَابُ الرَّحِيمُ إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَمَاتُوا وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ لَعَنَةُ اللَّهِ أُولَئِكَ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 وَبَثَ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَةٍ وَتَصْرِي فِي الرياحِ وَالسحابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَايِ وَالْأَرْضِ لآياتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادٍ يُحِبُّنَّهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًا لِلَّهِ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 ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا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 ثمن قافم موسٍ جنفا أو إثم فأصلح بينهم فلا إثم علي إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ طَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ إِيَّا مَمَّ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 فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن يتدى عليكم فاتدوا عليه بمثل ما تدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدى ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام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 ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر وبرعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح ولهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرْجَهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ الْتَلَاقُ مَرَّةَانِ فَإِمْسَاهُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم بِإِحْسَانٍ وَلَا يَحْلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِن مَا أَتِيتُمُهُنَّ شَيْئًا إلَّا أَن يَخَافَ إلا إن خفتم ألا يقيم ما حدود الله فإن خفتم ألا يقيم ما حدود الله فلا جناح عليه ما افتديتم به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون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 وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا قُلْتُمْ فَبلغنَّ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْذُلُوهُنَّ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 والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعه وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده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 وَإِنْ طَلَقْتُمُهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَن تَمَسُّهُنَّ وَقَدْ فَرَّبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيقَةً وَقَدْ فَرَّبْتُمْ لَهُنَّ فَرِيقَةً فَنِصْفُهُمَا فَرَّبْتُمْ إلَّا أَن يَعْفُونَ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ أَو يَعْفُو الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةً نِكَاحٌ وَأَن تَعْفُوا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 والله يقبض ويبسق وإليه ترجعون ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله وإذ قالوا لنبي لهم بعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عصيتم إِذُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمُ بِالظَّالِمِينَ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 منهم من كَلَّمَ اللَّهَ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وَأَتَيْنَا عِيسَى بْنَ مَرْيَمَ الْبَيْنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُوسِ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا قُتَتَ لَلَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيْنَاتِ من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله مقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ يَوْمٍ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 فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَنْ يُفْصَمَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ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 أماته الله مئة عام ثم بعثه. قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم. قال بل لبست مئة عام فانظر إلى قعامك وشرابك لم يتسنّه. وَانظُر إلَى حِمارِكَ وَلِنَجْعَلَكَ آيَةً لِلنَّاسِ وَانظُر إلَى العِظامِ كَيفَ نُشِزُّهَا ثُمَّ نَكْسُهَا لَحْمًا فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَديرٌ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 والله واسع عليم الذين يفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ثم لا يتبعون ما أنفقوا منه ولا أذلهم أجورهم عند ربهم لهم أجورهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 ايا ودؤ احدكم ان تكون له جنة من نخيل واعناب تجري من تحتها الانهار له فيها من كل الثمرات واصابه الكبر واصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فاصابها اعصار فيه نار فاحترقت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 وما تنفقوا من خير فلأنفسكم وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله وما تنفقوا من خير وف إليكم وأنتم لا تظلمون للفقرة الذين أحصر في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل يحسبهم الجاهل أغنياء من التعف في تعرفهم بصيماهم لا يسألون الناس الحفاف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 وَاَلْتَمَنِ مِن رَّبِّهِ فَإِنَّ لَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَن عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيمٍ إِنَّ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 وَأَسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ فَإِلَّا مَنْ يَكُونَ رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَأَمْرَأٌ دَارِمٌ تَقْضُونَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَظْلَلَ إِحْدَاهُمَا أَنْ تَظْلَلَ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبِ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دعوا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 واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الله الله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 السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله, <سلام> عليكم ورحمة الله